وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونْ مَن أَعْبُدُ أَيُّهَا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 وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأْتِكُمْ رُسُلُ مِكُمْ يَتْلُونَ عَلَْكُم آياتاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَْكُم آياتاتِ رَبِّكُمْ وَيُذِرُونَكُمْ لِقَ أَيَوْمِكُمْ هذاام قالوا بلى ولكن حطت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراه حتىَ إِذَا جَ أُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَاام وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَا وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا سَلٌَ عَلَيْكُمْ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 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رب